يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قُنت لربك واسجد وركع مع الركعين ذلك من أم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 من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين